يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ لَعَنَكُمْ تَالْكُم اللَّهِ إِذَا عَاهَ وَمَا لَتَنْقُضُ اَيْمَانَكِ مَا بَعْدَ عَزْمِكِ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كفيلا إن الله يحلم ما وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ ذُخْرًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أُمَمًا ان تَقُولُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَوْ بَعْضٌ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَعْلَمُ كُمُ لَنُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَا تَسْأَلُنَا عَمَّا كُنَّا نَمْتَمِنُ وَلَا تَ تت... اتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق سوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تَشْتَرُوا بِالْحِلْيِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن ما عندكم يا فد وما وَلَنَجِزِيَنَّ الَّذِينَ فَبَرُوا أَجَرَهُم فن ملَ فَالِ أَِّ ذَكَرين أَو أُوسَوغوَ مُؤِّوا فَل نًُّا النَّغ عَي وَنَرِيدُ أَن نُّعِرَهُم أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَضَى ٱلْقُرْءَانُ تعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطة